بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تفلى نَشٍّ عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب وإلى الثماء كيف وفعت وإلى الجبال كيف انصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لفت عليهم بمحيط